وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا بِأَمْرِ اللَّهِ وَصَبْرًا تَعْلَمُونَ فإذا بلغن أجلهن فلا جناب والله بما تعملون خبيرين ولا جناح عليكم فيما عرضتم رطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أن குணக்கீ துணிய இ ولا تعظموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجلَه واعلموا ان ان الله اي علم ما في انفسكم فاحذروا واعلموا ان الله لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُون عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ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 فَنِصْ مَا فَرَضْتُمْ إلا إِنَّ لَا إِلَاءَ إِنْ يَعْفُ وَلَو بِيَدِهِ عُقْدَةٌ وَأَنْ تَعْفُو أَقْرَبُ لِلتَّقُوَى وَلَا تَنْسَوُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّهِ تَعْمَلُونَ بَصِير